غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تبدوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا قديرا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 فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 ويوم الْقِيَامَةِ يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أُحِلَّتْ لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وَأَخْذِهِمُ الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم من وَالْمُؤْمِنُونَ يؤمنون بما أنزل إليك وَمَا أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم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 لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَسْتَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الْأُنثَيَيْنِ يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم الله أَكْبَر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 لِلَّهِ آمين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم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 واتقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وَأَن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا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 ما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه واتقوا الله ان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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أيّ يبصقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله من فقدي إسرائيل وبعثنا منهم وقال الله إن انني معكم بان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وعذرتموهم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم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 ولوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.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 فَإِنَّ يَخْرُجُوْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا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 السلام عليكم ورحمه الله سلام عليكم ورحمه الله